أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهِ فله إلا هو وإن يوردك بخير فلا رد لفضل صِيبُهِم مَن يشاءُ من عبادي وقوَّل أمن تداب فإن ما يهدي Mani, da who work for you.